ثم أما بعد فإخوتي في الله والله إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبة في الله في فرع التزكية من كتاب مختصري من هاج القاصدين أسأل الله أن ينفعنا به وأن يرزقنا وإياكم العمل ووقفنا فيه على باب فصل في فضائل الصلاة يقول الشيخ عليه رحمة الله وبركاته وأما الصلاة فإنها عماد الدين وغرة الطاعات وقد ورد في فضائل الصلاة اخبار كثيرة مشهورة ومن أحسن آدابها الخشوع وقد روي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الزنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله الحديث متفق عليه سبحان الملك الحديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها اللهم ارزقنا حسن الوضوء وخشوعها وركوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كلها سبحان الله العظيم الحديث كثيرة جدا منها حديث مشهور تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها وتحتركون تحتركون فإذا صليتم العصر غسلتها الحديث الشيء حديث أيضا لو رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من خمس مرات فهل يبقي ذلك من درنه شيء قالوا لا يا رسول الله قالك قال ذلك الصلوة الخمس يمحو الله بها الخطايا اللهم امحو خطايانا ما أحوجنا أن تغسل خطايانا أولا بأول أولا بأول ما أحوجنا أن نستمر في عالم النظافة والطهارة أن نطهر من ذنوبنا أول بأول أولا بأول فالحمد لله أن جعل الله عز وجل الصلاة ممحاتا لذنوب مجتنبة الكبائر ليه مجتنبة الكبائر لأن الكبائر أيها الإخوة ينبغي أن يفهم هذا الإخوة جميعا أن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة يعني الذي زنى او الذي سرق او الذي شرب خمر او الذي ارتكب كبيرة من الكبائر المشهورة فانه لابد من توبة خاصة من هذه الكبيرة توبته الى الله من هذه بالشروط المعروفة الستة الاقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة ورد المظالم والعلم والعمل بعمل الحسنات في الشاهد ان هذه الشروط لابد في الكبائر اما الصغائر اللمم فإنها تغفر بهذه الصلوات وله من حديث من حديث أيضا عثمان بن عفاني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وفر له ما تقدم من ذنبه وهذا أعم وكان ابن الزبير رضي الله عنهما إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جزع حائط وصلى يوما في الحجر فجاء حجر قزافة فذهب ببعض ثوبه فمن فتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يضرب به المثل في الخشوع وحضور القلب في الصلاة فكان يقف الصلاة كأنه عود يعني كأنه عصايا لا ينبس لا يتحرك لا ليس في ادنى حركة كأنه عصاية وهو ساجد العصافية تنزل توقف عليه كأنه جزع نخلة أو كأنه قطعة من حائط سبحان الله العظيم كان بيصلي ايام ابن الزبير نخل في حرب مع الحجاج فالحجاج رمى الكعبة بالمنجنيق بالحجارة هو وايف يصلي في الكعبة ويجي حجر من المنجنيق حجر كأنه قنبلة قثيفة يشيل السوب من عليه يعني يطير سوبه من عليه يعني خبط في جلبيته مثلا كده كأنه راكعة واللي قائم فخد الجلبية وما من الصلاة سبحان الله العظيم استبدى نجيبه منين يا شباب احيانا اقف في الصلاة كده واجاهد نفسي ان انا متحركش نهائي و فاجأ اللي على يميني واللي على شمالي لا تمر دقيقة دقيقتين واللي بيعبث في أنفه واللي بيعبث لحيته واللي بيمسع عارقه واللي بيمسع عينه واللي بيهرش في ودنه واللي ينشي دبانه واللي يضب أثبت أثبت في الصلاة لأن خشوع الجوارح وسيلة لخشوع القلب وسبوت ثبوت الجوارح التركيز التركيز الانسان لما يكون عايز يركز يثبت خالص ثباته التام يخليه ثباته التام يسعد القلب على الحضور ان الله عز وجل ان يصلح قلوبنا و قال ميمان بن مهرون قال ميمون ابن مهران وقال ميمون بن مهران ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صلاة قط ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهدتها وإنه لفي المسجد يصلي فملتفت سبحان الله العظيم هي دي يا جماعة اللي بنتعلمه من المشايخ كان يشوف كل تلميذ يطلع من شيخه بحاجة فميمون ابن مهران اخذ من شيخه مسلم ابن يسار انه كان يقف في الصلاة كأنه عود وقف في الصلاة كأنه حيطة يقول حيطة من المسجد وقعت حائط عمل ضجة كبيرة لدرجة اهل السوق يجروا يشوف في ايه وقف يصلي في المسجد اللي انهدم فيه الحائط ما, تف... ما التفتش ما خرجش من الصلاة ما تحركش ما تأثرش والجماعة عايزين نعلمه لولادنا ده مشكلة كبيرة ان احنا ساعة ما تسمع صوت عالسلم تقال ايه جاري جاري بيفتح الباب يشوف فيه ايه عايزين نحجم الفضول لان هي دي مشكلة التربية منذ الصغر سبحان الله عظيم الولد قاعد يقرأ في المصحف وسمع حد تتكلم خليك في اللي انت فيه هايزين نتعلم التركيز ده التهزد التركيز يتعلم من الصغر يربع عليه الانسان يربع عليه انه لما يكون بيقرأ في كتاب ما ينشغلس بحاجة تانية اما يكون واقف في الصلاة كثير من الناس واقف في الصلاة وعينوا ضربة مين اللي دخل ومين اللي خرج و اللي اتحرك ومين اللي بيعمل خليك قال له نرد السلام في الصلاة قال له إن في الصلاة لشغلة إن في الصلاة لإيه لشغلة الصلاة نفسها مشغله غلة تشغلك عن كل حاجة قال وإنه لفي المسجد يصلي فملتفت وكان أهله وكان أهل بيته إذا دخل المنزل سكت فإذا قام إلى الصلاة تكلموا وضحيكوا كان إذا دخل المسجد له هيبة النهارة يعيب عليها دايك ويسخروا منها يقول لك سيد سيدة إما يدخل البيت كله يسكت آه إيه المنى إن إما يدخل البيت كله يسكت يحترم الأب يحترم الرجل رب البيت إن كله يسكت وكله يتقدم وكله يحترم نفسه وكله يلتزم إذا دخل الأب البيت وقار الأب وهايبة الأب ووجوده في البيت ليه لا إيه المنى يعني وعشان يبقى الأب طيب و وحنين لازم الأولاد يتنططوا عليه مش شرط يتنططوا عليه وقت اللعب والتنطيط ولكن وقت الاحترام يجلس كأنه عود الولد كأن على رؤوسهم الطير وقت التوقير والاحترام الشاهد إن إذا دخل البيت كله يسكت فإذا قام إلى الصلاة هو مش دريانب اللي بيحصل حوله ضحيه وتكلمه وكان علي بن حسين رضي الله عنهما إذا توضى أصفر لونه فقيل لهما هذا الذي يعتادك عند الوضوء قال أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم دي اللي أنا بقول عليها يا جماعة الاستحضار الزهني للعمل أو التصور الزهني للعمل قبل الشروع فيه هي دي القضية إن أحيانا بنبدأ أعملنا كده عفو الخاطر يعني الله أكبر راح داخل في الصلاة لا ده احنا محتاجين ان احنا قبل ما ندخل في الصلاة نتصور هنعمل ايه ده كلمة علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رضي الله عنهم عنه وعن ابيه وعن جده علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب ف بيقولهم اتعدرون بين يدي من اريد ان اكون تعرفينها ها أب بن إدين مين الله العظيم فلحق يصفر يقول الشيخ عليه رحمة الله واعلم أن للصلاة أركانا وواجبات وسننا روحها النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب يبقى احفظ معانا بقى ان روح الصلاة الاربع حاجات دي النية والاخلاص والخشوع وروح وحضور القلب دي روح الصلاة تبقى الصلاة كده صلاة اذا هذه الاربعة تخلفت يبقى ماتت الصلاة حصل ان الصالة ميتة ملاش روح مش تنفع ما ترفعش ما تقبلش النية اللهم رزقنا الاخلاص في البداية زمان قلنا انت ما بتصليش ليه وبعدها قلنا انت بتصلي ليه انت بتصليش ليه ولا انت بتصلي ليه هما الاثنين اللي مبيصليش مبيصليش ليه وللي بيصلي بيصلي ليه انت بتصلي ليه لابد قبل ما ادخل في الصلاة من استحضار النية النية يا جماعة شرط من شروط صحة الصلاة من شرط من شروط صحة الاعمال كلها النية ما تكون أما كل إدااج أن أمين قبل الصلاة والعلماء يتكلم بقى في موضوع الصلاة هل النية قبل الصلاة ولا النية أثناء الصلاة لابد أن تكون النية متقدمة على العمل اللي قاله الفقاء إما أنها تكون متقدمة على العمل أو أثناء تكبيرة الإحرام ما جعل الله لرجل من قلبين في, في جوفه إزاي أثناء التكبيرة أستحضر النية يبقى لازم تكون قبل تكبيرة الإحرام إن أنا النية مش مجرد أن أنا أقول نويت أصلي العيشة أربع ركعات حصلش الرسول صلى الله عليه وسلم معلمش الصحابة كده قال لهم كل واحد يقول نويت اصلي العيشة اربع ركعات وانا بقول ان الكلام ده قلته قبل كده كتير معليش سامحوني ان فيه في الاخوة غلوم في الطرفين فتجد مثلا إحنا بعض الناس من العوام وغيرهم من البدع يعني المحدثة ان تلاقيه بيقول نويت اصلي العيشة اربع ركعات مستقبل القبلة مؤتما بهذا الإمام حاضر الوقت ست كلمات بيعلموهم الناس كده نويت اصلي العشاء تسميتها اربع ركعات مستقبل القبلة مؤتما بهذا الإمام حاضر الوقت ست كلمات بيعلموهم للناس بنقول ان الكلام ده بدعه بدع ليه لان النبي ما علموش الصحابه قولوا هو علموهم علموهم كل حاجه ومع اللي مهمش يقولوا نوي الار... الست كلمات دول يبقى بدعا النية محلال قلب باتفاق العلماء جميعا ولا يجوز التلفز بالنية التلفظ بالنية بدعا لكن من كتر ضغطنا على كلمة التلفز بالنية بدعا التلفز بالنية بدعا الكلام ده بدعا ف... فتفاجأ ان في ناس في الطرف التاني يدخل الصلاة من غير نية بعد ما يوقفوا يصلي هو انا وانا بصلي ايه وانا كبرت تكبيرة الاحرام ولا لا دخل من غير نية يا جماعة لازم من استحضار النية النية واضحة ان انا بصلي العشاء ده ايه تعال نهاردة لازم من استحضار المعنى ده لازم اقف كده واستحضر نيتي وتبقى نيتي حضرة وصلحة مش هنطق بالثاني قالوا كده النية انبعاث القلب الى جهة المطلوب التماسا له لا يبقى لازم ينبعث القلب ي... القلب يتحرك ينبعث انبع... عارفه ما يقوله انبعث البعير يعني كان قاعد بارك في الارض وام واقف ده انبعاث البعير فهي ده انبعاث النية لازم ان تفز تقوم تظهر اننا نويته صلي العشاء في الوقت ده ده حضوء اوي حاجة الني اتنين الاخلاص لله ان تبقى نيتك انك بتصلي لله مش عشان الناس ولا عشان نفسك كثير كثيرا ما نؤكد حديث أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله يريد الأجر والذكر فما له قال لا شيء له يريد الأجر والذكر فما له قال لا شيء له إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه بنقول في ناس بتصلي عشان ترتاح في ناس بتصلي عشان الرزق فيه ناس بتصلي عشان الصحة في ناس بتصلي عشان خايف من حاجة فيه ناس بتصلي عشان لا انت بتصلي ليه بصلي الفرض بقدي حق ربنا علي بصلي ربنا لانه امرني بكده ده الاخلاص والخشوع ثلاثة الخشوع يبقى اول حاجة النية اتنين الاخلاص ثلاثة الخشوع هنتكلم بقى على اسباب تحصيل الخشوع كلام كتير جاي ان شاء الله وحضور القلب يقول الشيخ وروحها النية والاخلاص والخشوع وحضور القلب فان الصلاة تجتمل على اذكار ومناجاه وافعال اذكار ومناجاه وافعال اذكار اللي يبينون سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى سمع الله ولم الحمدة الله اكبر دي اذكار ومناجاه الدعاء اللي في السجود وفي, وفي تلوة القرآن وافعال الركوع والسجود والقيام والقعود مع عدم الحضور مع عدم حضور القلب شو بقى اهمية حضور القلب ايه مع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالاذكار والمناجاه لان النطق اذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزلة الهزياء صح يعني لو النطق الواحد بيقول حاجة مش قصدها يبقى بيخرف صح كده يعني لو واحد بي بيقول كلام ومش قصد الكلام ده يبقى الكلام ده مالوش اعتبار مالوش اعتبار نهائي فلذلك ايها الاخوة الواجب علينا ان حضور القلب في الكلام اللي احنا بنقول يعني اللي يقول سبحانه ربي العظيم وهو مش فاهم او اصلي مش مش, مش حاضر القلب اقصد كلمة سبحان ربي العظيم يبقى املهاش لازم يبقى ما اعملش حاجة يقول سمع الله لمن حميده سمع الله لمن حمده وهو مش يعني ايه سمع ربنا سمع اللي بيقول الحمد لله يبقى لو مش قصده كده يبقى ما عملش حاجة يبقى ما قالش حاجة سمع الله لمن حمده يبقى ايزا لم يحضر القلب في الكلام يبقى الكلام ده هزيان مالوش لازم الشيخ يقول ايه وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة ومن الركوع التعظيم ومن السجود الزل ولم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود يعني إذا كان المقصود من القيام الوقوف كده القيام في خدمة الله والمقصود من الركوع والركوع كده تعظيم الله والمقصود من السجود ووضع الرأس في الأرض والأنف في التراب المقصود منها الزل لو انت مش مستحضر وانت واقف نية الخدمة وانت راكع نية التعظيم وانت ساجد نية الزل يبقى الحركات دي ملاش لازم يبقى شكليات اسمع كلام الشيخ تاني كده يقول وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة ومن الركوع والسجود الزل والتعظيم ولم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود فإن الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لا لاعتبار بها قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا, ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لما تتباحوا الهادي في الحد لا اللحمة بتروح لربنا ولا الدم بيروح لربنا صح ربنا بيستفيد ايه من العجل دي لن ينال الله لحومها ولا دماغها امال اماركم بتتباح ليه الرسول يتباح مئة ناقة ليه التقوى السماع واللتزام والطعام عشان كده سيدنا النبي ما عليه صلى الله عليه وسلم نزبح مئة ناقة قصة مش عارف اظن قلتها قبل كده ان احنا واحنا في الحج في اخر يوم عارفة عادت اقول يا ناس المبيت في مزدالي فواجب المبيت في مزدالي فواجب ام لي واحد قالي عم الشيخ يعني لو ما بتناش ايه دم نتبح لا هي مش لعبة احنا مش نشتري ربنا ايه نتبح دي تتبح ايه يا غلبان انت بتتبح خروف الرسول دبح مئة ناقة يعني بسبعمية خروف وما كانش كان الواجب عليه ايه خروف واحد السبع ودبح السبعمية ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يبقى المقصود مش مسألة الدبح لن ينال الله الحموها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى يبقى المقصود مش انك انت توطي في ركوع وسجود او توقف وخلاص على كده ده المقصود المعنى المقصود المعنى تبقى فاهم انت بتعمل ايه ومستحضر القلب فيه المقصود ان الواصلة الى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الاوامر الله ياريت نحفظ الجملة دي اكتبها كده ان الواصل الى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الامر امتثال الامر ده نتيجة ايه امتثال الامر ربنا في الركوع في القيام في السجود في, في النطق اللي حملك على امتثال الامر الزل يبا هو ده اللي واصل لربنا الحب ده اللي وصل لربنا الخوف هو ده اللي وصل لربنا التعظيم هو ده اللي وصل لربنا القيام في الخدمه هو ده اللي وصل لربنا المانا الوصف الحاصل في القلب هو ده اللي بيوصل لربنا, لربنا سبحان الله فلابد من حضور القلب في السلاة ولكن سامح الشارع في غفلة تطرأ لان حضور القلب في البداية ينسهب حكمه على الباقي يعني لو أثناء الصلاة غفلة طرأت في وسط الصلاة إحنا بشر وارد ولكن المفروض الإنسان يتوب منها فلا تستمر يتخلص منها بسرعة طب إزاي إزاي يحضر القلب يقول الشيخ علي رحمة الله المعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة المعنى الأول حضور القلب كما ذكرناه ومعناه ان يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له يعني وده جماعة اللي احنا بنطالب به الناس ومحدش فيقلوا ولا فهموا انخلي دماغك في اللي انت فيه يعني يبقى تلاقيه وقف يصلي ويدماغه في ميت حاجة خليك في الصلاة سبحان الله العظيم تعلمت زمان ايام التدريس احد كان نظر المدرسة اللي انا فيها يمشي سبحان الله العظيم كان معانا في المدرسة طبعا البدلة والجرفاتة ومسرح شعره والنظارة وملمع نفسه فروحت مرة شفته في البلد اللي هو فيها لبس جلبية بلدي وزديري وطاقية مفيش نظارة بتاع الجلبية بقى يكون الطويل والسبحة والعصاية نموذج تاني مختلف تماما فبكلمه في موضوع المدرسة فقال لي لا لا لا, لا. انا ساعت رجلي متخطي بره المدرسة خلاص انسى الاستاذ عبد المجيد اللي هو الناظر انا هنا الحج عبد المجيد موضوع تاني سبحان الله العظيم ازاي الانسان يقدر يعمل كده مش سهلة معلش مش سهلة وانا مبطلبكش كده في حياتك انت حر و ايش حياتك زي ما انت عايز لكن بطلبك كده في الصلاة بقا انك ساعت ما تدخل المسجد رجلك تدخل جوا المسجد خلاص البشمهندس فلان خلصت الدكتور فلان خلصت الاستاذ فلان خلصت الشيخ فلان خلصت هنا العبد ده العبد ساعة ما رجلك تدخل جوا المسجد تبقى مين بقى هنا العبد الدكان والمحل والموظفين والجران والزوجة والأولاد والفلوس والشكات والمرض والتعب والألم والهمو. كل ده فين مع الجزمة بر المسجد جو المسجد هنا ما يدخلش معاك أقف في الصالة بقى يبقى كل ذهني منحصر في الصلاة في القراءة ونواقف يبقى ذهني كله منحصر في القراءة في الركوع ذهني كله منحصر في التسبيع والتعظيم في السجود ذهني كله منحصر سبحان الله العظيم اتعلمته من شيخي زمان قوي دي وهو بيرفع من الركوع سمع الله لمن حميده فهمتها فهمت يعني ايه سمع الله لمن الحمده وإلا سمع الله لمن الحمده الله, الله أكبر سمع الله لمن الحمده مش هي هي سمع الله لمن حمده عشان لما تقول ربنا ولك الحمد تبقى بمعناها هي دي ان يبقى عندك شخصية في الصلاة حضور القلب تماما حضور القلب أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له أحبكم في الله أنا أسابكم أسبوع بعد الحلقة دي حتى نلتقي في الحلقة اللي جاية عايز الأسبوع ده تحصيل المعنى لها حضور القلب في الصلاة نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم هنا المدرسة الغبانية كتلة قلوب تحكمها قيم بسم الله الرحمن الرحيم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 أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يعافينا وإياكم من البلاء كله وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وارزقنا اللهم رفع الدرجة في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى إخوتي في الله من دروسي مختصر من منهاج القاصدين وتوقفنا فيه على أسرار الصلاة وكان المعنى الأول حضور القلب واتفقنا أن تمضي جمعاتك السابقة في مجاهدة قلبك للحضور أثناء الصلاة وقلنا أن معناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له ليتنا نستطيع أن هذا في حياتنا ككل أن يصبح الهم واحدا أثناء العمل بمعنى أنك حين تعمل شيئا فتع قلبك فيما أنت فيه ولا تنشغل فيكون جسمك في مكان وقلبك في مكان ثاني ليتنا نتعلم هذه المجاهدة الشاهد يقول الشيخ وسبب ذلك الهمة الهمة. يقول فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة زي ما يقوله بممتال بساطة لو أن إنسانا بين فكي سبع يفكر في إيه يعني هو شايف أسد داخل عليها يكلوه ممكن في اللحظة دي يفكر هو هيكل ايه؟ ولا يشرب ايه؟ ولا هينام امتى؟ لا ده كل تفكيره منحصر ازاي يتصرف يبقى هو ده اهم الحاضر الوقت هي دي القضية ان يبقى اهمك حاضر في اللي انت فيه في اللي انت فيه قال فانه متى اهمك امر حضر قلبك ضرورة فلا علاج لإحضاره إلا صرف الهمة إلى الصلاة وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان وإزاي أقدر يبقى كل همي في الصلاة قوة إيماني بربنا قوة إيماني بالعمل اللي أنا فيه ليه؟ لأن أنا اللي اللي لو إيماني ضعيف يبقى خوفي عن الرزق وعمل حساب لزوجتي ومراعاة ولادي وكل ده شغلني لكن لو ايماني بربنا قوي ايماني بربنا تام فان هذا الامان القوي الامان التام يقول اني اتوكل على الله وسيكفيني كل هذه الامور كل هذه الامور ولا حاجة انا مع ربنا هي دي قوة الامان التي تدفع الى حضور القلب الحضورة التام. قال وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنيا فمتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة فاعلم أن سببه ضعف الإيمان فاجتهد في تقويته قوي إيمانك يحضر قلبك كده أجبنا لك على كل الأسئلة اللي شغل بالك إزاي أدفع الوسوسة اللي في الصلاة إزاي يدفع السرحان اللي في الصلاة قوي إيمانك إزاي قوي إيماني الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطوعات وينقص بالمعاصي صلي لك في اليوم 200-300 ركعة صوم قد شهر متواصل قوي ايمانك صلي في اليوم 200-300 ركعة صوم شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة متواصل تفتر الجمع بس فيه هذه قضايا هي التي تزيد الايمان قبل الصلاة تصدق بصدقة قعد استغفر لك شوية جاهد في الوضوء وإحسانه هذه الأمور تزيد الايمان وتساعد في حضور القلب في الصلاة المعنى الثاني التفاهم لمعنى الكلام التفاهم لمعنى الكلام اول حاجة حضور القلب اتنين انك تفهم انت بتقول ايه لان القلب ربما كان حاضرا مع اللفظ دون المعنى فين بغي صرفه الزهن الى ادراك المعنى عايزك تفهم وانت بتقول في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم يعني ايه بسم الله بسم والله والرحمن والرحيم تفهم ما التفهم لمعنى الكلام معنى الكلام وانت راك سبحان ربي العظيم يعني ايه سبحان وربية العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح تفهم معناها سبحان زي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة تفهم معناها فهم الكلام التفاهم لمعنى الكلام هذا امر وراء حضور قلب ينبغي صرف الزهن الى ادراك المعنى لان صرف الزهن الى ادراك المعنى يدفع الخواطر الشاغلة ويقطع موادها فان المواد اذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر العاني يبقى دي نوع تاني او محاولة تانية او سبب تاني لدفع الوساوس والسرحان بايه انك انت تفكر في اللي انت بتقوله تفكر في الايات اللي بتراها كتير في الصلاة بعد ما قلّى الصلاة أول آية من اللّي صلّينا بيها واسأل آخر من اللّي قاعدين في الصلاة اخر مرّة سمعت الآية دي إمتا؟ مش معانا ليه؟ لأنه مش حاضر قلبه في الصلاة بيفكر في الآيات اللّي بيسمعها لو بيفكر فيها أول من يسألوا آية يقول سمعناها في الصلاة دلوقتي من عجيب أن سألت واحد مرّة اهدنا الصراط المستقيم اخر مرّة سمعتها إمتا؟ بعد صلاة العيش على طول قال لي تسمعتها كتير بس مش فاكر اخر مرة امتا اهدنا الصلاة للمستقيم في الفتحة لسه سماعة في الصلاة مرتين في الركعتين الجاهرية واقلها مرتين في الركعتين السرية يبقى التفاهم لمعنى الكلام فان المواد اذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها والمواد إما ظاهرة وهي ما يشغل السمع والبصر وإما باطنة وهي أشد كمن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا فإنه لا ينحصر فكره في فن واحد ولم يغنه غض البصر لأن ما وقع في القلب كاف في الاشتغال به يبقى القضية مش, مش الاسباب الظاهرة بس الحاجات اللي بتشغل السمع والبصر الظاهرة الاصعب منها الباطنة اللي بتشغل القلب ورسول صلى الله عليه وسلم امرنا بقطع الشواغل الظاهرة والباطنة قبل الصلاة ف جعل او وأوجب على الإنسان أن يصلي إلى سترة إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته يبقى بيصلي السترة ويقرب منها يبقى غيب من السترة صلف مرة في خميصة لها أعلام قال اذهبوا بها إلى أبي جاهم واتوني بأنبجانية أبي جاهم فإن أعلامها ألهتني في صلاتي صل مرة إلى قرام لعائشة فيه تصوير قال أميطي عنا قرامك فإن صوره لا زالت تعرض لي في صلاتي يبقى لازم نحافظ على الأمر ده إن ما تبقاش فيه شواغل ظاهرة في الشواغل قدامنا شغلانا عن الصلاة والشواغل الباطنة الشواغل الظاهرة كذلك ان يبقى فيه عيال بيلعبه ان يبقى فيه زوجة راحة جاية ان يبقى فيه تلفزيون ولا راديو شغال ولا كاسد شغال ان يبقى فيه اي حاجة شغلة بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان يبقى الانسان ما يصليش والاكل موضوع دماغه في الاكل ولو إذا فيه عايز يتبول أو عايز يتبرز ما ينفاش كل دي قطع الشواغل قطع الشواغل الظاهرة أضف إلى ذلك قطع الشواغل الباطنة اسمع الشيخ بيقوله وعلاج ذلك إن كان من المواد الظاهرة بقطع ما يشغل السمع والبصر وهو القرب من القبلة والنظر إلى موضع السجود والاحتراز في الصلاة من المواضع المنقوشة وأن لا يترك عنده ما يشغل حسه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى في خميصة لها أعلام نزعها وقال إنها ألهتني آنفاً عن صلاتي الحديث متفق عليه وإذا كان من المواد الباطنة المشكلة باقي الكبيرة المشاغل الباطنة اللي من قوة الهموم والمشاغل القلبية نعمل إيه؟ قال فطريق علاجه ان يرد النفس قهرا الى ما يقرأ في الصلاة ويشغلها به عن غيره عجبتني اوي منه دي كأن قال اللي انا بدور عليه رد النفس قهرا فالنفس اقولها من زمان للعيال اللي بيشتكوا الفتور حملوا النفس قهرا على العمل عاملين لنا مشكلة في عندي فتورة عامل ايه اعمل تعمل ايه اشتغل تعمل ايه اجتهد تعمل ايه جاهد تحرك هو ده اللي انت تعمله لكن طبعنا عايزنا انا عاملك ايه ردوا النفس قهراً إلى ما يقرأ في الصلاة ارغم نفسك احنا محتاجين ان احنا فعلاً ننتصر على أنفسنا انتصار حقيقي يبقى فيه انتصار قلتلكوا بقى ان ممكن واحد يقوم الليلة في الصلاة ربي اني مغلوب فانتصر رب اني مغلوب لنفسي يعني فانتصر يعني انتصر لي من نفسي انصرني على نفسي وتفضل طول الليل كده وانت مستحضر بس شهواتك ونفسك رب اني مغلوب فانتصر رب اني مغلوب فانتصر رب اني مغلوب فانتصر طول الليل عشان محتاجين فعلا حقيقة واقعا ننتصر على أنفسنا اللي خلاص غلبتنا واستولت علينا وإحنا عايشين دلوقتي في قهر أنفسنا وسلطانها للأسف الشديد أنفسنا عمّا تقول لنا يمين شمال وستودي بك إلى الهلاك إذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بلابد من الانتصار من, من النفس اسمع الكلمة دي جميلة جدا وما تنساش ابدا طريق علاجي الوساوس والخواطر والمشاغل والسرحان في الصلاة ان ترد النفس قهرا الى ما تقرأ في الصلاة واشغلها به عن غيره ازاي شوف الشيخ يقول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 الى ان تنقضي الصلاة في المجازبة ومثل ذلك كمثل رجل تحت شجرة اراد ان يصف له فكره فكانت اصوات العصافير تشوش عليه وفي يده خشبة يطيرها بها فما يستقر فكره حتى تعود العصافير فيشتغل بها فقيل له هذا شيء لا ينقطع فاذا اردت الخلاص فاقطع الشجرة فكذلك شجرة الشهوة إذا علت وتفرقت أغصانها وانجذبت إليها الأفكار كانجذاب العصافير إلى الأشجار والزباب إلى الأقذار ذهب العمر النفيس في دفع ما لا يندفع وسبب هذه الشهوة التي توجب هذه الأفكار حب الدنيا كلام زي الفل قال لك الموضوع ان الشهوة او العلة اذا تمكنت تحتاج دواء قوي ولكن العلة اذا قويت لا ينجح فيها الدواء يظل الانسان في الصلاة عووز بالله من الشيطان رجيم ويستطهضر قلبه تروح لاجعة تاني عووز بالله من الشيطان رجيم ويدخل في الصلاة ويبدأ يركز في الصلاة تروح لاجعة تاني ويفضل الصلاة علي اعمال ايه يدفع ويتيجي ويدفع ويتيجي ويدفع ويتيجي توضيع الصلاة في اخزة وجذب شدة وجذب نعمل ايه او قاللك الموضوع زي واحد قعد تحت شجرة وعايز يركز كده ويفكر كل ما يركز ويبدأ يفكر عصافير الدوشة دي يقوم مسك عصايا وينشل عصافير نشل عصافير ويقعد مجرد ما يقعد شوية يفكر تروح العصافير جاية تاني قالوا له ما مش هنخلص طب يا جمال الحل ايه عايز اركز قالوا لو اقطع الشجرة يبقى الحل نعمل ايه اقطع الشجرة فنفس الشيء انت بتدافع تفكيرك في الفلوس وفي الزوجة وفي العيال دي شجرة ملهاش ف... شجرة فروعها كتير وادام فيه شجرة وفيه فروع يبقى لازم فيه عصفير ادام فيه قذرات يبقى لازم فيه دبان زباب اعمل ايه اقطع الشجرة ايه الشجرة حب الدنيا عشان كده النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه السلام قالها لك في كلمة بس احنا كل دي بنحوم حوالين الكلمة اللي قالها اللي هي ايه صلي صلاة مودع واحد بيصلي ركعتين ودخل يعمل عملية اللهم مش كل مريض المسلم وعافي كل مبتلم مسلم اللهم مش في مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم واحد داخل بيصلي ركعتين وداخل يعمل عملية قد يموت فيها نسبة النجاح في العملية ما فيش يبقى مركز وهو في الصلاة دي بيفكر في ايه هي دي صلي صلاة مودع فقطع حب الدنيا يسلم قلبك قيل لعامر ابن عبد قيس رحمه الله هل تحدثك نفسك بشيء من أمور الدنيا في الصلاة قال لأنت تختلف الأسنة في أحب إلي من أن أجد هذا قالوا له نفسك بتحدثك وانت في الصلاة بحاجة قال لو حتت بلاش اتقطع حتة دي عشان بتعمل لنا مساكل لو انا السيوف تدخل جوايا لان تختلف في الاسنة سيوف ورماح ونبال وسهام تدخل جوايا احب الي من ان انا اسرح في الصلاة شفت عظيم الامر ده اتعلمتها من شيخي برضو زمان سبحان الله العظيم زمان دي من 20 او من 20 لا اكتر من 20 من 25 سنة كده اقول ان الشيخ قال يابني يا انت في الرفع من الركوع يتطول اوي انا خايف الواحد والعيازه بالله يسرح والعيازه بالله ده, ده الموضوع عنده مش وارد <تصفيق> مش وارد انه يسرح فخايف لما الواحد يطول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هو خلص وسكت فيقول لنا خايف بقى عندما خلصت والعياز بالله أسرح والعياز بالله. يعني أسرح دي مصيبة كبيرة زي كلمة عامر بن عبد القيس كده أسرح في الصلاة ليه لا ده أنا يعني أموت وما أسرحش في الصلاة يقول الشيخ واعلم أن قطع حب الدنيا من القلب أمر صعب وزواله بالكلية عزيز صعب مش سهل فليقع الاجتهاد في الممكن منه يبقى نجتهد على أد من أقدر والله الموفق والمعين المعنى الثالث احنا ان المعنى الاول ايه نسيته حضور القلب المعنى الثاني كان ايه ها التفهم لمعنى الكلام المعنى الثالث التعظيم لله والهيبة من زمان والله يا ناس وانا نفسي فعلا ومنعيني اتكلم عن عظمة ربنا فعلا الناس ما بيعظموش ربنا كما ينبغي تعظيم ربنا في القلوب مش مش, مش قوي للأسف شديد فعلا محتاجين كلام عن عظمة ربنا بس الواحد خايف ما ما اتكلمنا برضه مش هنقول عن عظمه ربنا كما ينبغي كما يحب ربنا ويرضى اا الشاهد محتاجين نستشعر الهيبه الهيبه تعظيم ربنا ويبقى في هيبة في دخول الصلاة الشيخ بيقوله يقول وتعظيم الله يتولد من شيئين معرفة جلال الله تعالى وعظمته ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة فيتولد من المعرفتين الاستكانة والخشوع فيتولد من المعرفتين الاستكانة والخشوع أوه. الاول تعرف انت مين انت مين والحاكم صويت مغص يخليك تتمرغ في الارض شويه صداع يخليك ولا ظالم من ظلمات الدنيا يتسلط عليك يذل انفاسك انت مين ولا سبحان الله يا قلتلكوا ان المعنى ده خطر لي وانا في الطيارة وانا في الطيارة مسافر على ارتفاع اربعين قدم لا مش قوي كده ده وهي نزلة واحد بص من الطيارة للناس والطيارة نزلة خالص خالص يعني كده فشافي الناس قد ده بالعكسة مش طيارة ولا حاجة ده انت لو في عمارة عالية شوي شوف الناس قد كده رمل رمل سبحان الملك سبحان الملك قل لا إله إلا الله يا أخي لله المثل الأعلى في السماوات والأرض ليس كمثله شيء والسميع البصير يبقى ربنا سبحانه وتعالى في استوائه على عرشه بعظمته وجلاله البشر دول إيه بها إنت إيه إنت إيه يا ابني إنت إيه والله حصل كده برضو يوم عرفة واحد وقف كده وبص كل الناس دول بيقولوا لبيك انت ايه فصل الناس دول دلتة مليون فما بالك بقى لما تقول الف مليون مسلم ولا الف مليون مسلم انت ايه معرفتك بنفسك دي تبقى حقير حقير انت انسان حقير حقارة النفس دي ومعرفة عظمة الله يتولد منهم الهيبة والتعظيم الهيبة والتعظيم كتير من الناس وبعض الناس بينسى نفسه فكر نفسه حاجة انت ايه وانت مين لما المهلب ابن ابي صفرة مر على واحد من السلف بيمشي في سوب لوب يتبختر فقال له اتق الله هذه مشي يبغضها الله عز وجل فقال له لست تعرفني قال بلى اعرفك انتم شعارفنا مين ولا ايه قال له بلى اعرفك اولك نصفة قذرة واخرك جيفة مذرة وانت بينهما تحمل العذر العذرة انت مين, مين اقول لك انت مين مين انت مين كيف يتكبر من خرج من مجرى البول مرتين كيف يتكبر من في بصنه خرق ده كلام السلف يتكبر على ايه ده شوية مرض يخلوك مالكش لازمة في الدنيا دي ومن غير مرض مالكش لازمة في الدنيا دي ومعرفة عظمة الله الله عشان كده ان شاء الله هندرس العقيدة من خلال اسماء الله الحسنى هو ده حلال وحيد وبنعلمنا وينفعنا ان شاء الله التعظيم لله والهيبة يتولد من شيئين معرفة جلال الله وعظمته ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة فيتولد من المعرفتين الاستكانة والخشوع ومن ذلك الرجاء فإنه زائد على الخوف فكم من معظم ملكا يهابه لخوف سطوته كما يرجو بره والمصلي ينبغي يكون راجيا بصلاته الثواب كما يخاف من تقصيره العقاب لا ده ما بقى عايز اعدى موضوع الرجاء وان احنا نصلي بحب ورجاء مش بس خوف تعظيم والهيبة بحب عشان كده شفت بعض المشايخ بيبكي في آيات وصف الجنة وذكر الجنة أكتر من آيات العذاب والنار والتخويف إن شاء الله لعل ينقل لكم في المرة الجاية بإذن الله كلام ابن القيم في وصف صلاة المقربين إزاي الآيات تنقلوا ما بين الحب والخوف والرجاء أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان ويعافينا وإياكم من البلاء وينجينا وإياكم من الفتن ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل أحبكم في الله وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم هنا المدرسة الربانية كتلة قلوب تحكمها قيم بسم الله الرحمن الرحيم هنا المدرسة الضبانية تحكمها قيم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 كنا توقفنا في كتاب مختصر من هاج القاصدين في اللقاء الماضي كان اللقاء العاشر وهذا هو اللقاء الحادي عشر في المعاني العظيمة للصلاة ذكرنا أن المعنى الأول المعاني التي تتم بها حياة الصلاة ذكرنا أن المعنى الأول حضور القلب ومعناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له والمعنى الثاني التفاهم لمعنى الكلام وذكرنا أنه معناً وراء حضور القلب لأنه ربما كان القلب حاضرا مع اللفظ دون المعنى فالتفاهم لمعنى الكلام ثم ذكرنا أن السبيل لحضور القلب جمع الهم والسبيل للتفاهم قطع حب الدنيا من القلب والمعنى الثالث التعظيم لله والهيبة وذكرنا هناك أن التعظيم والهيبة يتولدان من معرفة جلال الله وعظمته ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة فإذا عرفت عظمة الله وحقارة نفسك حصل نوع من الهيبة والتعظيم وعندما وإذا حصلت الهيبة والتعظيم تولد من ذلك الاستكانة والخشوع وتولد من ذلك الرجاء والخوف ثم ذكرنا أننا سننقل اليوم من كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين وصف صلاة المقربين يقول ابن القيم عليه رحمة الله ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه ثم يصلي ما كتب الله له من صلاة ثم يصلي ما كتب الله له صلاة محب ناصح لمحبوبه متذلل منكسر بين يديه لا صلاة مدل بها عليه هذا هو الكلام يا أيها الإخوة انتبهوا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يصلي صلاة محب الناصح لمحبوبه صلاة الحب. زي ما قلنا كده لو إنسان بيحب إنسان تاني والإنسان ده بيقدم للتاني شيء وحاسس إن هو شايفه فيتقن ما استطاع حب حب يقدمها بطريقة حلوة بحب فصلاة الحب مختلفة عن الصلوات الأخرى للناس صلاة محب ناصح لمحبوبه متذلل منكسر بين يديه لا صلاة مدل بها عليه من صلاة إنسان بيدل على الله بصلاته هذه يدل عليه يعني يتفضل عليه أو يتجمل عليه يعني بيعمل فيه جميلة يعني صلاة مدلة عليه يعني إنسان كأن إنسان بي بيقدم جميلة ربنا إنه بيصليله لا صلاة مدل بها عليه يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وأنام غيره واستزاره وطرد غيره وأهله وحرم غيره فهو يزداد بذلك محبة إلى محبته يرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة شو بقى الكلام دي الناس اللي بتصلي الناس اللي بتصلي بجد يقول الشيخ يرى من اعظم نعم محبوبه عليه ان اقامه وانا مغيره لما يقف يصلي ويقول الحمد لله في أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لما يقول كده بيحمد ربنا أنه بيصلي الحمد لله أن سمح لك تصلي بنسمع كتير لما نقول لحد يصلي يقول الله نفسي يصلي بس مش قادر وبنسمع كتير اللي بيعيطنا الوسوسة مش عارف يقول الله أكبر وبنسمع كتير عن اللي واقف سرحان عمره محضر قلبه في صلاة فاحمد ربنا انك واقف بين ايديه احمد ربنا انك قادر توقف قصة قلتها قبل كده كتير ان احد اخواننا كان فتح محل جنب المسجد في منطقة كنا بنصلي فيها وإحنا معدين عليه يلا يا ابني صليوا الوراكم كان مكتب يلا يا عم الصلاة وراكم وما يجيش الحد ما في مرة قاله ده مرض وراح للمستشفى روحنا نزوره في المستشفى شفته كده والله رائد على السرير ومكتفينه مغمين له عنه وربطين على دماغه كده وعلى سدره كده على قديه وعلى ركبه وعلى رجليه ربطينه في السرير ايه ده عنده مفجار في المخ والعزوالله اه فامسكت ايد الاثنين اللي جنبية كده وقلته صلي قبل ما يكتفك صلي قبل ما ما تقدرش تصلي فالواحد وهو وقف يصلي يستشعر كل هذه المعاني معنى ان ربنا كعمه انه سمح له انه يصلي فيصلي صلاة من يستعظم هذه النعمة الصلاة دي نعمة من نعم ربنا عليه إنه سمح له يصلي فهو يزداد بهذه الصلاة محبة إلى محبته إلى محبته لله يرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولزته وسروره في تلك الصلاة فهو يتمنى طول ليلة يتمنى أن الليل يطول بقى ابن قيم يتكلم عن صلاة قيام الليل اللي بيصليها المقربين فهو يتمنى طول ليلة يتمنى الليل يطول بقى ما يخلص ويهتم بطلوع الفجر يبقى طلوع الفجر هم هم عنده كما يتمنى المحب الفائز بوصل محبوبه ذلك فهو كما قيل يود ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر فهو يتملك فيها في الصلاة فهو يتملك فيها مولاه تملك المحب الضعيف لمحبوبه العزيز الرحيم ويناجيه بكلامه معطيا لكل آية حظها من العبودية فتجذب قلبه وروحه إليه آيات المحبة والوداد تجذب قلبه وروحه إلى الله آيات الحب والوداد لما يقرأ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فِي سبيل الله وَلَا يخافون يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ما يرى الحب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا لما يرى آيات الحب والغد الآيات كتير بقى ملو القرآن إليه نفسه كذا طاير مع الحب حبه لربه وحب ربه له و... والآيات التي فيها الأسماء والصفات لما يرى أواخر سورة الحشر أو يرى في سورة الأنعام. أو يرى سورة الرحمن لما يرى الآيات اللي فيها الأسماء والصفات برضو يبقى بالحب تزيده حبا والآيات التي تعرف فيها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم آيات النعم في سورة النحل وصورة الرحمن الآيات دي بتخليه طير طير قلبه برفرف في السماء حب وود وقرب يقول الشيخ وتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير ويهونه آيات بآء يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يقرأ الآيات اللي فيها الوعد من مغفرة آيات الرجاء آيات الرحمة آيات العفو تطيب له السير تخليه يصهر ويزيد, ويزيد سهره آيات وصف الجنة الله الله ما هي رأسورة ولا سورة الواقعة هذه الآيات التي فيها وصف الجنة آيات جميلة رائعة وتقلقه آيات الخوف والعدل والبطس والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عن العادلين به العادلين به غيره المائلين إلى سواه فتجمعه على الله وتمنعه أن يشرد قلبه عنه فتأمل هذه الثلاثة وتفقه فيها حاجات. آيات الحب والوداد والنعم والكرم والأسماء والصفات والإحسان تحمله وآيات الرجاء تطيب له السير وآيات الخوف تجمع قلبه على الله وهي دي صلاة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في طول ليله كان طول الليل إذا مر بآية دعاء دعاء آية رحمة سأل الله منها آية عذاب استعاذ بالله منها هو إيه دي الصلاة إيه دي الصلاة اللي القلب ما يغمش فيها لحظة عن الحضور يقول الشيخ والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى في كلامه ويعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة يعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على مجرد تلوتها بل والزائدة على التصديق بأنها كلام الله بل وزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها يعطي كل آية حصها من العبودية مش انه بس يتلوها مش انه بس مصدق قلبا وعقلا ان ده كلام ربنا مش بس انه يبقى فاهم الآية وربنا يريد مننا ايه فيها لا لا ده حظ الآية من العبودية القلب حاجة أكبر من كده ابن القيم يقول إيه ثم شأن آخر لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبل ذلك يلعب كما قيل وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهبه فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعاب ألا كنت مفكر أن أنا بصلي لما فهمت وقال صح عرفت أن أنا قبل كده كله كان إيه كان تهريك كان لعب ما كانش الصلاة يقول ابن القيم عليه رحمة الله فوا اسفا ووا حسرتا كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب ما شم منها رائحه وأسفاه ووحسرتاه كيف ينقض العمر ويخرج من الدنيا كما دخل إليها وما زاق أطيب ما فيها بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا اللهم اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك أيها الإخوة لا ينبغي أن يقف كلامنا عند هذا الحد إننا نحتاج أن ننفذ أن نطبق أن نعمل أن نفعل نحتاج حقيقة أن يكون لنا نصيب في هذا الكلام أن نصلي هذه الصلاة حاول مرة واثنين وعشرة وعشرين ومئة وسنة واثنين وثلاثة إياك أن تظن أن الصلاة دي هي من أول يوم من أول مرة أو بعد مرتين وثلاثة أو بعد محاولة ممكن تدوق واحد في منها خمسة في المية خمسين في المية وتروح وتوقع تسانة تدور على المعنى اللذيذ اللي انت عشته ده ما تلاقيش وتدور عليه تاني وييجي بنسبة سبعين في المية تلاتين في المية ومع الوقت والزمن ستتمكن يقول ابن القيم عليه رحمة الله والمصلي ينبغي أن يكون راجيا بصلاته الثواب كما يخاف من تقصيره العقاب وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة فإذا سمع نداء المؤذن فليمثل النداء للقيامة ويشمر للإجابة ولينظر ماذا يجيب وبأي بدن يحضر لما تسمع الأذان تذكر واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخرهود إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير يقول الشيخ عليه رحمة الله وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة فإذا سمع نداء المؤذن فليمثل النداء للقيامة يعني مش القضية انه الانسان يدخل في الصلاة الله اكبر ويبدأ يدور على قلبه ويجيبه منين ويحضر قلبه. ده محتاج يحضر قلبه من بعيد من الاول خالص من عند الازان يعيب كثير من الاخوة ان الازان يأذن وهو نايم او رائد او بيتكلم او بيلعب او بيهزر او بيشتغل ويسيبه الاقامة لسه فضل تلت ساعة الاقامة يبني النداء النداء الازان كده كثير مننا بتضيع منه تكبيرة الإحرام بالراحة مع شديد الأسف فلابد أن تستعد للصلاة من قبلها تحضر قلبك من قبلها ابن حجر في البخاري في, في شرح البخاري لما على حديث إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها بسكينة ووقار فقال فيه دليل على أنه يعتمد للسير إلى الصلاة ما يعتمد للصلاة لأن المطلوب في الصلاة السكينة والوقار ومطلوب في السير إلى الصلاة السكينة والوقار سبحان الله وانت رايح تصلي لكن تفاجأ ان الإخوة في المسجد لعب وتهريك وهم وقفين في الصف استفوا ده بيزغط ده وده بيزق ده, ده وده يرسل على رجل ده وده يشد ده من ظهر وده يعمل له في ودنه طب انت بتهرج قبل الصلاة واحنا هندخل في الصلاة تجيب قلبي منين بقى في الصلاة تستهدل قلبك قبل الصلاة كما ينبغي يعني هو جوعي للوقت اللي بين الأذان والإقامة عشان دي شرعت السنن المستحبات اللي هي قبل الصلوات بين كل أذانين صلاة يعني بين الأذان والإقامة صلاة لتهيئة القلب للصلاة يقول الشيخ فإذا سمع نداء المؤذن فليمثل النداء للقيام يتذكر يوم الإيامة ويعمل إيه ويشمر للإجابة ولينظر ماذا يجيب وبأي بدن يحضر وإذا ستر عورته فليعلم أن المرادة من ذلك تعطيت فضائح بدنه عن الخلق أصل الشكل وعريان وحش قوي يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوقاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير سبحان الملك شكل وعريان شكل قبيح فاللبس اللي احنا بدي ده تجمل قذوا زينتكم عند كل مسجد يبقى وانت بتتجمل للمسجد ودي عم محتاجة كلام تاني فأدب الساعي المساجد عشان الإخوة اللي تلاقيه جاي المسجد بترينينج سوت انت يا ابني رايح, رايح رايح نادي رايح تلعب كرة واللي جاي بالبيجامة بتاع النوم واللي جاي جلبية اللي هي النص كم العويات اللي طلع الجديدة دي بتاعة الأعاد في البيت أو التخفف في وقت التخفف من السياب فين التزين لله ده ابن عباسي اشترى قميص بخمسمائة درهم يصلي فيه يقوم في الليل لله ويقول إن أحق من تزين له ربي انت لو رايح تزور مش عارف مين ولا تعمل ايه ولا تقابل مين تلبس وتتزين وما تروح تقابل ربنا اي حاجة وخلاص اي حاجة وخلاص قبل كده وانا صغير رحت مرة ألعب تينيس فالمدرب بتاع التنس وقلت لها بسترينج الول. فقال لي يا ابني ما ينفعش كده اللي عايز يلعب تنس يلبس تنس يلبس تنس يعني إيه لازم لها البنطلون اللي بيض والفانيلا والكاب اللي بيض. ده تنس فكذلك اللي عايز دين يلبس دين قال ابق عبدالله ابن مسعود لا يشبه الزي والزي حتى يشبه القلب والقلب يحتاج أن نتزين للصلاة ولما نتزين يا جماعة ونأخذ زينتنا على الآخر أتذكر نحن زيننا الظاهر والباطن كده شكلك حلو وحليوة وعسل وأمور تم جوة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم فإذا ستر عورته فليعلم أن المرادة من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق افهم النقطة دي إن الألع اللي تحت منه سوآت يعني المرأة اللي بتبين عورتها دي سوءات سوءة اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب واستر عورات المسلمين تغطية فضائح بدنه عن الخلق فليذكر عورات باطنه وفضائح سره التي لا يطلع عليها إلا الخالق وليس لها عنه ساتر ليس لها عنه ساتر يا دي الفضيحة اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنه هي دي المأساة هتستر قلبك عن ربنا ازاي ازاي تستر عيوبك النظر الله إزاي إزاي يا دي الفضيحة وسوأتا وفضيحة أمام ربي إن لم يعفو عني إنما يكفرها الندم والحياء والخوف. يبقى هنا القميص والفلينة والسروال والعمامة تستر عورات البدن تستر سوآت البدن وهناك الندم والحياء والخوف تستر عورات الباطن أستكمل اللقاء القادم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم هنا المدرسة الربانية كتلة قلوب تحكمها قيم